والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وأمنوا ثم تابوا من بعدها وأمنوا إن ربك من بعدك لغفور Alayhi <laughs>